وَتَوَى الشَّمْسَ إِذَا طَلْعَتَ الزَّاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدْ وَمَنْ يُظْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم ترارا ولملئت منهم رعبا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 هذه الى المدينة ازكي طعاما, ازكي طعاما فلياتكم برزق منه چل ولا کمو إنهم إن يظهروا عليكم يرزموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا نبدا وكذلك أعثغنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن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 إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد لله شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ بِالْأَرْضِ قِوَامُهَا وَيَسْمَعُ مَا يُسْرَىٰ إِلَيْهِ وَمَا يُنْشَرُ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفنا قلبه عنه ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَنغُفُ رَقًا وَقُلِ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ فَأَذِنْ لَهُ وَمَنْ شَاءَ فَأَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا حَاقَّةً وَبِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا هُمْ كَالمُغْرِي شِئ الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ